مثل ما حصل من عكرمة بن أبي جهل في قصة إسلامه وكان ممن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ففر عكرمة فر وركب الفلك وركب الفلك ولما ركب الفلك جاءتهم ريح قاسف وعاينوا الموت فأخذ بعضهم يقول لبعض أخلصوا لا ينجيكم في هذه الشده الا الاخلاص هكذا يقول بعضهم لبعض بعض. اخلصوا لا ينجيكم في هذه الشده الا الاخلاص فتفكر اكرمه وقال اذا كان لا ينجيني في الشده الا الاخلاص فوالله لا ينجيني في الرخاء الا الاخلاص أصبحت هذه بوابه له قال إذا كان لا ينجيني في الشدة إلا الإخلاص فلا ينجيني في الرخاء إلا الإخلاص والله لله علي يقول والله لله علي إن نجاني الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضع عنا يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما وفعلا نجاه الله جاء وضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه فكانت, فكانت هذه بوابة لدخول الإسلام. كونه لا ينجي في, في الشدائد لا ينجي في الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى فلا ينجي في كل حال إلا الله سبحانه وتعالى